الوحدة السادسة العلم والتكنولوجيا الدرس الأول استخدم التكنولوجيا واحد استمع إلى العبارات وضع الرقم المناسب في الصور المناسبة لها هاتف قديم هاتف حديث ذاكرة محمولة حاسوب محمول مواقع التواصل الاجتماعي ملفات مختلفة